بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإننا في هذا اليوم بإذن الله تعالى نستقبل ضيفا كريما وأخا فاضلا وهو الشيخ أبو عبيدة وهو من إخواننا طلبة العلم بل من علماء هذه البلاد وقد أتينا اليمن وجئنا اليمن وهو من أحد المدرسين الذين يقومون بالتدريس في دماج هو أخينا الشيخ أبو مصعب حفظه الله تعالى فهدان الشيخان عندما جئنا اليمن وجدناهما يدرسان وكان الشيخ رحمه الله يجلهما ويقدرهما ويحترمهما فهذه من منة الله علينا نحن أهل هذه المنطقة أن يكون لقاءنا مع هذا الأخ والشيخ الفاضل فليتقدم مشكورا وجزاه الله خيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأحمد الله سبحانه وتعالى على أن هداني وإياكم إلى دينه ووفقني وإياكم إلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يثبثني وإياكم على هذا السبيل وعلى هذا الطريق الذي أمر الله جل وعلا باتباعه وبسلوكه فقد قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وهذه الكلمة من باب المذاكرة والمدارسة وأسأل الله جل وعلا الستر والتوفيق والشيخ أبو حديثة حفظه الله وإياكم من باب التشجيع وإحسان الظن ونسال الله سبحانه وتعالى أن يستر العيب وأن يوفقني وإياكم فما أنا إلا طويل بعلم فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع وأن يخلص النيات وأن يجعلنا مباركين وإياكم أينما كنا فكما تعلمون أن الله جل وعلا قد أمرنا بعبادته وأمرنا بالمسارع في الخيرات وبالتنافس فيها وأهل العلم نص على أمرين أو شرطين عظيمين لقبول العمل ألا وهما الإخلاص والاتباع فنحن بين يدي شهر كريم ها هو يقبل علينا يقول الأخ الشيخ أبو همام أيوب يريد المغادرة. سيارة نوع كيا رصاصية تسد الطريق. فيطلب من صاحبها أن يفتح الطريق للشيخ وبارك الله في الجميع خلف المسجد. فكما تعلمون أن هذا شهر يتسابق فيه أهل الإيمان للخيرات والطاعات وللقربات. وعلى المرء أن يحرص على أن يكون عمله مقبولا وأن لا تسوبه شائبة من شوائب الشرك أو من شوائب الابتداع. فإن الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا والعمل الصالح ما قام فيه هذان الشرطان إخلاص لله واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وقد قال الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا فقيل لأبي علي الفضيل بن عياض ما أحسنه قال أحسنه أخلصه وأصوبه وأخلصه أن يكون خالصا لله وأصوبه أن يكون على السنة وهذا الدين كما تعلمون مبني على أصلين عظيمين أن لا يعبد إلا الله والا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مبني على التوحيد والاتباع لا على الشرك والابتداع ويقول ابن رجب رحمة الله عليه العمل الصالح لا بد له من ميزانين ميزان باطن وميزان ظاهر الميزان الباطن هو الإخلاص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 أن يقبل الله عملك فعليك بتحقيق هذين الشرطين أن تخلص النيه لله جل وعلا فإذا قمت بأعمال تريد بها غير وجه الله من الثناء والمدح وإلى غير ذلك من النوايا الفاسدة أردها الله عليك وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعل الله هباء منثورا وقال الله تعالى في الحديث القدسي من عمل عملا اشرك فيه معي وغيري تركته وشركه تركته وشركه فاذا لابد من أن تخلص النيه والامر الاخر لا بد ان تتبع نبيك عليه الصلاة والسلام فالاخلاص لا يكفي فلا بد أن تخلص الني... أن تتبع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأولئك الذين بدعوا تدعوا بدعة التكبير الجماعي وأنكر عليه ابن مسعود قالوا يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير ما أردنا إلا الخير يسبحون ويكبرون وعملهم هذا له أصل في الشريعة فإن الله قد أمر بذكره يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين والذاكرات لكن هذه الصفة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن مسعود كم مريد للخير لا يدركه كم مريد للخير لا يدركه فالذي عليك أيها المسلم أن تحقق هذين الأصلين العظيمين الإخلاص والاتباع ابن مسعود أو سعيد ابن مسيب راى رجل يصلي بعد الصبح بعد صلاة الصبح يصلي ركعتين صلى سنة الفجر وصلى الفريضة مع الناس فإذا انتهى من الفريضة قام وصلى فدعاه قال ماذا تصنع قال أصلي ركعتين قال ابن مسعود أو أنكر عليه ابن المسيب فقال له أن الله جل وعلا على هاتين الركعتين يعذبني الله قال له يعذب فقال له ابن المسيب قال يعذبك الله على مخالفتك للسنة قال يعذبك الله على مخالفتك للسنة ولهذا الإمام مالك رحمة الله عليه جاءه رجل كما ذكر هذا الشاطبي رحمه الله في الاعتصام وقال له إني أريد أن اهل بالإحرام من المسجد النبوي وتعلمون أن ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة فقال لا عليك أن تهل من المكان الذي أهل به منه النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا إمام ما هي إلا أميال وفي هذا رد على من يقول بأن هناك بدعة حسنة لا كل بدعة ضلاله أنت تتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يبلغ الرسالة بهذا القول ولهذا يقول الإمام مالك من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا فالإمام مالك لما أنكر عليه وقال ما هي إلا أميال يا إمام قال إني أخشى عليك الفتنة أما سمعت قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فالله الله في تحقيق هذين الأصلين العظيمين ألا وهما التوحيد والاتباع فنحن بين يدي شهر شهر, شهر, شهر مبارك ألا وهو شهر الصوم فعلينا أن نحقق في عباداتنا في هذا الشهر وفي غيره هذين الأصلين العظيمين الإخلاص والاتباع يقول ابن القيم بمعنى كلامه ولا يصل العبد إلى تحقيق هذين الأصلين إلا بالعلم فإذا أردت أن تخلص النية وإذا أردت أن تقتفي بنبيك عليه الصلاة والسلام فعليك بالعلم أن تتعلم ولهذا بوّب الإمام البخاري رحمة الله عليه باب بابا في كتابه في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل باب العلم قبل القول والعمل واستدل بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فإذا لابد أن نتعلم التوحيد وما يضاده من الشرك والتنديد ان نتعلم السنه وان نحذر من البدع وذرائعها ومن اهل البدع وطرقهم ايضا نتعلم دين الله جل وعلا كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو القائل صلوا كما رايتموني اصلي كيف كيف او بهي احكام الزكاه ان كنت صاحب مال حال مما حال عليه الحول وما بلغ نصابه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم فإذا لابد الإنسان يتعلم ويتفقه في دين الله وإنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتعلم الإنسان يسأل ما الدليل ما البرهان بعض الناس إخوة نسأل الله جل وعلا العافية أصمى أذنيه وأدبر وأعرض بقلبه عن العلم يتعلم في أمور الدنيا ويسأل منها ويتحقق ويفحصها فحصا عظيما أما في أمور الدين لا يبالي أبدا لا يا الله لابد أن تكون على بصيرة فإن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم الله بأنهم أصحاب بصيرة قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا قبل اتبعني أن فأنا على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة فلا بد أن نكون على بصيرة وعلم وهدى ونور ودليل وبرهان وحجه وفي هذا المقام احببت أن اذكر نفسي وإخواني وأبائي وإخواني فيما يتعلق باحكام الصيام وبأحكام هذه العباده العظيمه كما طلب مني بعض الاخوه الأفاضل وقد نبهني بعض الاخوه بعد الخطبه عن اثر ذكره ابن عبد الحكم عن الإمام مالك أنه كان يترك العلم وكتب الحديث ويشتغل بقراءه القران من المصحف ان الشيخ محمد بن هادي حفظه الله حكم بضعفه فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه وهذا أمر تسر به النفوس وتنشرح له الصدور. أن نرى من إخواننا من يصوب ومن يرد الخطأ ويبين الزله، هذا أمر مطلوب مع الأدب مع الأدب وحفظ الكرامة مع إخوانك الذين هم على الجاده واما اهل البدع فلا كرامه لهم فهذا امر تسر به النفوس وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله عليه كان يقول أنا أستفيد منكم اكثر مما تستفيدون مني وهذا من تواضعه فهذا ياتي بفائده وهذا يصحح له امرا او يذكر له شيئا غفل عنه الشيخ او وهم فيه فجزى الله الاخوه خيرا وبارك الله فيهم وجزاهم الله عنا خيرا تعلمون ان الصيام احبابي في الله عباده عظيمه وفريضه اوجبها الله سبحانه وتعالى على علينا فدل على وجوبه الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وأما السنة فدلائل كثيرة ونصوص صحيحة صريحة دلت على وجوبه بل هو من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام بني الإسلام على خمس منها صوم هذا الشهر وقد أجمع أهل العلم على فرضيته فمن أنكره جاحدا لوجوبه فهو كافر ومن أقر به وتهاول وأفطر فهو فاسق عند جماهير أهل العلم واتى بكبيرة عظيمة ويجب هذا الصوم على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم ومن امرأة خالية من الحيض والنفاس فعلى كل مسلم خرج الكافر فإن الكافر لا يصح منه فإن هذا الشرط شرط صحة لا يصح منه فقد قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فالكافر لا يصح عمله ولا يقبل منه ولهذا بعض أهل العلم اشترط في قبول العمل الإخلاص والاتباع ومنهم من زاد شرطا آخر وهو الإسلام وهو الإسلام يجب على كل مسلم بالغ فالبالغ يجب عليه أن يصوم إما بأي علامة البلوغ بخروج المني أو بالحيض بالنسبة إلى الأنثى أو بالإنبات أو ببلوغ الخامسة العشر عند بعض أهل العلم فيجب عليه أما قبل البلوغ فلا يجب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع الله القلم عن ثلاث ومنهم عن الصبي حتى يحتلم ولكن على ولي هذا الصبي أن يأمره بالصيام وان يدربه على أداء هذه العبادة وان يعوده على ذلك كما جاء في الصحيح عن الربيع بنت معوض ان ابناء الانصار كانوا يصومون فكان اذا بكى احدهم اعطيه شيئا يتلهى به من اللعب فلا باس ان تمرن ولدك وأن ان تشجعه اذا كان لا يضره الصوم ابن سب... تسع سنوات ثمان عشر يصوم في هذا الشهر يوم يومين خمسة أيام وكما قال أهل العلم يختلف هذا الأمر بحسب الأجسام وبحسب المواسم بحسب الأجسام أي أجسام الصبيان وايضا بحسب المواسم فلا شك أن الصوم في مواسم الحر أشد على هؤلاء الصبيان وأعسر من أيام الشتاء يجب على كل مسلم بالغ عاقل خرج المجنون فإن المجنون لا يصح صومه لأنه لا نيه له وبقولنا المقيم خرج المسافر فيترخص برخص السفر ومنها الفطر على تفاصيل فيه وأيضا الصحيح خرج من المريض فذكر أهل العلم أن للمريض, أو أن, للمريض أن يترخص وله احوال اي المريض في حال فطره فقد يتعين عليه الفطر اذا كان المرض سببا في هلاكه او اتلافه وقد ماذا يتعين عليه ايضا او يتأكد في حق اذا كان هناك مشقة شديدة وبقولنا خاليا من الحيض والنساء والنفساء بالنسبة الى المرأة وتعلمون ان تعريف الصوم لغة هو الامساك ولهذا قال الله تعالى في كتابه الكريم إني نذرت للرحمن صوما عن مريم هذا الصيام بينه الله وهذا النذر بينه الله بقولها فلن أكلم اليوم إيش إيشية. إذن المراد بالصيام ها هنا ليس الإنساك عن الطعام وإنما هو الإنساك عن الكلام ولهذا تقول العرب صامت الريح اذا وقفت ويقول النابغة وخيل صيام وخيل غير صائمة أي خيل واقفة وخيل تجري هذا بالنسبة إلى الإمساك الصيام لغة وأما شرعا فهو الامساك عن المفطرات بنية التعبد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة لم يفرض في مكة بقي النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنة في مكة وإنما فرض في السنة الثانية من الهجرة يقول هذا النووي رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام ابن قيم وهذا أمر النزمان عليه فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات أو تسعة رمضانات صلوات الله وسلامه عليه وهذا الشهر كما تعلمون يثبت دخوله بأمرين لا ثالث لهما يثبت دخوله بأمرين لا ثالث لهما الأمر الأول رؤية الهلال رؤيه الهلال كما قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام صوم لرؤيته وافطر لرؤيته والحديث جاء عن ابن عمر وعن أبي هريرة فإذن الأمر الأول هو الرؤيا الأمر الثاني إن لم نره أوحيل بيننا وبين رؤيتي غيم أو غبار أو سحاب ولم نره فنكمل عده شعبانه ثلاثين كما جاءت به النصوص أما الاعتماد على الحساب الفلكي فهذا أمر يخالف النصوص والإجماع بل هو أمر مبتدع ولا مستند له من الشريعة كما تقول اللجنه الدائمة اعتماد على الحساب الفلكي لأن الرؤية أمر ظاهر يعرفها الخواص والعوام أما مسألة الحساب الفلكي لا يعرف ذلك إلا أهل الاختصاص وممن يعتمد على الحساب الفلكي الرافضة في دخول الشهر في دخول الشهر وتعلمون أن دخول الشهر على القول الراجح من أقوال أهل العلم يثبت بشهادة عدل واحد بشهادة عدل واحد لما جاء عند أبي داود وغيره من حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرته النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فصامه وأمر الناس بصيامه فذهب جمهور أهل العلم على أن, صيام أن دخول رمضان اثبت برؤية رجل واحد وعدل واحد. وإن كان من أهل العلم من يشترط شهادة عدلين. ومن الأمور التي يحث عليها أهل العلم هو أن يتراءى الناس الهلال في مثل هذه الليلة. في مثل هذه الليلة في اليوم التاسع والعشرين من شعبان أن يخرج الناس إلى الأماكن التي يستطيعون من خلالها اما الى الصحراء او الاماكن المرتفعة ان يروا الهلال وسئلت النهي الدائمة هل يجوز الاستعانة بالات الرص وبالالات التي تكبر فقالت لا بأس بذلك ولا حرج ان يستعان بهذه الالات ان يستعان بهذه الالات. وتعلمون ان يوم الغد قد يكون من رمضان وهو غرة رمضان وقد يكون يوم الغد هو الثلاثين من شعبان على حسب الرؤيه في هذه الليلة ان حالة بيننا وبين الهلال سحاب أو غيم أو غبار فولم يرى الهلال فيكون يوم الغد هو الثلاثون من شعبان ويسمى بيوم الشك ويسمى بيوم الشك أما إذا كان الجو صحوا والناس ترى الهلال فلم يروا فغدا يسمى أو فغدا يكون يكون يوم غد هو اليوم الثلاثين من شعبان ولا يسمى يوم الشك كما نص على هذا شيخ الإسلام وابن القيم وغيره من اهل العلم وأيضا الشيخ العثيمين متى يسمى يوم غد بيوم الشك إذا حيل بيننا وبين رؤيته سحاب وغبار أو إلى غير ذلك من الأمور أما إذا كان صحوا فالأصل بقاء مكان على ما لا يسمى يوم الشك وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل يصوم صوما فليصمه أي إلا من اعتاد أن يصوم مثلا الاثنين والخميس فلا بأس في مثل صوم أمسي وهو يوم الخميس أن يصومه أما من لم يكن له عادة في صيام الاثنين والخميس ويصوم قبل رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط فهذا من التمطع وهذا من الطعن في الحكم الشرعي في ثبوت دخول هذا الشهر لأن ثبوته يكون بماذا بالرؤية وهذا يتقدم على سبيل الاحتياط فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بل جاء عند البخاري معلقا ووصله الأربعة وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه أن عمارا رضي الله عنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم فذهب جماهير اهل العلم إلى حرمة هذا الصيام إلى حرمة هذا الصوم أي صوم يوم الشك فمن الناس من يأتي وبارك الله فيكم وماذا ويصوم يوم الشك احتياطا وربما كانت النية مترددة بين النفل والفرض حتى لو جاء من... تبين أنه من رمضان فلا ف... فصوم غير صحيح لأن النية لابد لها من العزم فلا يجوز وهذا مما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رؤي الهلال في بلد وقبل ذلك أنبه على مسألة الصوم بعد منتصف شعبان جاء حديث رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وهذا الحديث استنكره الإمام أحمد وابن معين وابن مهدي وأيضا اعله شيخنا مقبل رحمة الله عليه في كتابه أحاديث معلى فالحديث معل ومما يدل على إعلاله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ماذا كله أي اكثره فهذا مما يدل على نكارة هذا الحديث وإن كان من أهل العلم على تصحيحي أو تحسينه وذكروا في ذلك تأويلات في تحسينهم له لكن هذا هو الراجح والله أعلم بقي كما علمتم أن دخول رمضان يثبت بالرؤية ويثبت بإكمال العدة نأتي إلى مسألة إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم على جميع بلدان المسلمين أن يصوموا على رؤية تلك البلدة أيضا هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء وأرجح الأقوال في هذه المسألة قولان القول الأول هو قول الجماهير قال به أبو حنيفة ومالك واحمد رحمة الله عليهم جميعا أنه إذا رؤية في بلد وجب على أهل الإسلام أن يصوم لرؤيتهم لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته والأصل في الأخبار بارك الله فيكم أن تقبل وهذا خبر فوجب قبوله وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون وهو أدعى لاجتماع الكلمة ووحدة الصف ورجح هذا القول العلامة الألباني والعلامة ابن باز رحمة الله عليه وبه قال جمهير أهل العلم القول الثاني إذا رؤي في بلد لزم على من يجاورها ومن يتفق معها في المطلع لأن المطالع تختلف وهذا أمر متفق عليه من حيث الواقع أمر متفق عليه أن, الم... أن... أن مطالع البلدان تختلف ها لكن هل له اعتبار في الشرع أو ليس له اعتبار أهل القول يقول لا اعتبار له أهل القول الأول أما أهل القول الثاني فيقولون له اعتبار فكما أن يختلف الأمر اليومي من بلد في مشارق الأرض إلى بلد في مغاربها كذلك التوقيت الشهري يختلف فقالوا يلزم أهل البلد الذين تتفق معهم هذه البلدان في المطالع أن يصوموا بصومهم وهذا القول قال به الشافعي ورجحه شيخنا مقبل رحمة الله عليه الشيخ العتيمين والشيخ الفزان حفظه الله تعالى وإن كان القول الأول هو الله أعلم هو الأرجح إلا أن مشايخنا الشيخ الالباني في تمام منا والشيخ بن باز والشيخ العتيمين وشيخنا مقبل يقولون ننصح المسلمين أن يصوموا على دولتهم حتى لا يتفرقوا هذا الصائم وهذا مفتر وهذا يعيد هذا صائم لا أن يصوموا على دولتهم وهذا القول أن يصوم المسلمون على إمامهم قال به جماعة من السلف قال به جماعة من السلف ولهذا يقول الشيخ الألباني وإن كنت أرجح هذا القول الأول إلا أن العمل اليوم جاري على هذا فما أصابوا فلنا ولهم وما أخطأوا فلنا وعليهم فعلينا أن نصوم على ما ينص عليه أو تنص عليه الدولة وذلك ادعى للشماع الكلمة ووحدة الصف وحتى لا يتفرق المسلمون في هذه العبادة العظيمة خاصة إذا كانوا في قطر واحد وبلد واحد ويتداخلون ويخالط بعضهم بعض وحتى الشيخ بن بازو الشيخ العثمين لما يسألون عن هذه المسألة أو لما يسألوا عن هذه المسألة ينصحون بهذا ينصحون بهذا يقولون سم على بلدك أما من ناحية كما يقال تحرير المسألة فالاقوال التي ذكرت الأولى وأرجحها والله أعلم القول الأول طيب نأتي إلى مسألة النية مسألة النية بارك الله فيكم لابد من تبيتها ليلا في الصيام الواجب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت النيه من الليل فلا صيام له جاء عن ابن عمر وعن حفصه فلا بد من تبييت النيه والنيه محلها القلب فلا يجوز التلفظ بالنيه فالتلفظ بها بدعه فياتي مثلا الليل اذا اذيعه بأن غدا صيام فيأتي فيقول نويت أن أصوم هذا الشهر أداء لا قضاء ويأتي بتلك الكلمات فهذا لا اصل له في دين الله لأن النية محلها القلب لأن النية محلها القلب فلا يجوز التلفظ بها هل يشترط نية واحدة أم لابد أن يكون في كل ليلة نية الصحيح والله أعلم أنه تشترط أنه يكتفى بنية واحدة في أول الشهر، وإن كان كما تعلمون الأيام يفصل بينها الليل، إلا أن هذه الأيام متتابعة، إلا إذا قطعها بفطر كان يكون قد سافر أو مرض فعليه أن يجدد النية، فهذا هو القول الراجح والله أعلم. وتعلمون أن الإنسان يقوم في آخر الليل ماذا يريد؟ يتصحر، يريد أن يصوم، فالنية موجودة. طيب، أما صوم النافلة، فالذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا يشترط في صوم النافلة تبيت منية من, من الليل، فلو استيقظ الإنسان بعد الفجر ولم ينوي قبل الفجر أن يصوم الاثنين والخميس أو غيرها من الأيام. التي يتطوع فيها المسلم بالصيام فله أن ينوي بعد الفجر ودليلهم حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقال هل من طعام؟ قالت لا قال فإني إذا صائم فلا باس من إنشاء النية بالنسبة لصيام النافله بعد الفجر أما صيام الواجب رمضان أو قضاءه أو الكفارة أو النذر هذه أنواع الصيام الواجب والخامس هو التطوع هذه الأربعة لابد لها من تبييت النية من الليل قبل الفجر قبل الفجر نأتي إلى مسألة الإفطار والصحور بالنسبة إلى الإفطار بالنسبة للإفطار وإلى وقته فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على التعجيل بالإفطار بل التعجيل بالإفطار خصلة من خصال الأنبياء ومن معاشر الأنبياء بتعجيل إفطارنا وتأخير صحورنا ووضع إيماننا على سمائلنا في الصلاة جاء علم المسعود وغيره حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال أمة في خير ما عجل الفطر جاء في الصيحي من حديث سهل بن سعد وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجلت أمة بالفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون يؤخرون وقال النبي عليه الصلاه والسلام اذا اقبل الليل من هنا اي من المشرق وادبر النهار من ها هنا وغابت الشمس فقد افطر الصائم فعلى المسلم ان يبادر بعد غروب الشمس وتيقنه وتحققه من غروبها فإن الصحابه كما يقول عمرو بن ميمون الاودي كانوا من اعجل الناس إفطارا وأرضاءهم صحورا وهذا أمر مجمع على استحبابه ولا يعني التعجيل أن الإنسان يفطر قبل طلوع غروب الشمس فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى كما جاء من حديث أبي امامه فيما اظنه في مسند الإمام أحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس قد علقوا من عراقيبهم في جهنم والعقوب هو اخر الرجل قال من هؤلاء قال هؤلاء الذين يفترون قبل تحله الصوم فالإنسان عليه ان يعجل فاليهود والنصارى يؤخرون وكانوا يصومون كما كتبه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين يصومون من قبلكم وال وأشبه الناس بهؤلاء اليهود هم الرافضة فرأيناهم في اليمن يؤخرون بارك الله فيكم الافطار ولهم وجوه من المشابه الكثيرة لليهود لأن الرافضه أصل دينهم يهودي عبد الله بن سبا الذي تظاهر بالإسلام ولهذا هناك شبه كبير بين الرافضه الشيعة وبين اليهود وعلى المرء إذا أراد أن يفطر فليفطر على رطبات فقد كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب فإن لم يجد فتمرات فإن لم يجد فحسوات من ماء بعض الناس يفطر على الدخان من تعلقه بهذا البلاء وبهذه المصيبه يفطر على الدخان لا يا عبد الله اقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فعليك ان تفطر برطب فان لم تجد فتمرات فان لم تجد فبحسوات من ما يقول الملقين ما الحكمه في الافطار على التمر قال لي ان الكبد جافه والتمر له خاصيه عجيبه في رد ما يفقده البدن وما يفقده البدن وما يضعف به بسببه البدن بسبب الصوم فهذا التمر يا إخوان له أو الرطب له فائدة عظيمة جدا للبدن وخاصة اللي البصر كما ذكر هذا في كتابه زاد المعاد ولا بأس أن يقول بهذا الدعاء الذي جاء عن ابن عمر وحسنه العلامة الالباني رحمة الله عليه ذهب الضمى وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء الله هذا الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد حسنه العلامة الالباني وإن كان من أهل العلم على تضعيفه وأنبه إلى شيء ذكره العلامة الألباني رحمة الله عليه محيي السنة في هذا الزمان ومجدد من المجددين الذين جدد الله بهم الدين في هذا القرن رحمه الله رحمة واسعة ورحم الله علماءنا يقول كما أنه جاء جاءت النصوص في التعجيب بالفطر أيضا جاءت النصوص في التعجيل بالصلاة فمن الناس من يعجل الفطر لكن يؤخر الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل رطو رطو شيئا من الرطب أو تمرات ويقوم ويصلي فأنصح الاخوه إذا أرادوا أن يطبقوا السنة فليعملوا بها كما يقول الشيخ الألباني في إفطارهم وايضا في تعجيل صلاتهم فإن العلماء قد أجمعوا على تعجيل صلاة المغرب بل عند المالكية بارك الله فيكم أنها أن لها وقتا واحدا كما جاء في حديث جبريل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بل يقول بعض اهل العلم يؤذن ويقيم المؤذن قولهم قال قدر ثلاث آيات وذهب الإمام أحمد الى أنه يشرع أن يصلى أو بقدر ما يصلي المصلي ركعتين كما جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل, صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء حتى في هذه الأيام بعض الناس بين الأذان وليقام ثمان دقائق ليش في صلاة المغرب ليش يكفي أربع دقائق خمس دقائق وخاصة أن الأذان فيه شيء من التأخير ولهذا يقول رافع ابن خديج كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نخرج فنرى مواقع نبلنا نرى مواقع النبل والسهام لو ضرب أحدهم بسهمه لرأى موقع نبله وسهمه ولهذا يقول ابن رجب وهذه الصلاة تسمى بصلاة البصر فالمبادره المبادره يا إخوة من الناس في رمضان ممن يأتي في المسجد ويأتي بطعامه وشرابه وأكله فيفطر ويجلس ربع ساعة وهو يأكل فلو تأتي بتمرات شيء من الماء ويؤذن المؤذن ثلاث دقائق أربع دقائق بقدر صلاة ركعتين ثم تقام الصلاة وترجع بعد ذلك إلى أكلك وطعامك وشرابك ونبه إلى شيء آخر أيضا من الناس من لا يفطر إلا إذا أكمل المؤذن الأذان وبعض هذا خطأ وبعض المؤذنين لا يفطر قبل الاذان اذا اكمل اذانه افطر افطر بعد ذلك ثم اتي الى مساله السحور السحور كما تعلمون السحور بفتح السين هو الطعام والسحور هو الفعل والسحور حكمه مستحب فقد قال الامام فقد قال النووي رحمه الله عليه وأجمع أهل العلم على استحبابه فقد قال صلوات الله وسلامه عليه تصحروا فإن في السحود بركة بركة شرعية بالاتباع وبالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبركة بدنية فإن البدن يضعف إخوة ويتعب إذا الإنسان لم يتصحر وهذا الشيء ملموس ومعروف والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين فإن الله يثني على المتسحرين والملائكة تستغفر وتدعو للمتسحرين المتسحرين رواه الإمام مسلم في, ح... في صحيح من حديث سعد بن بو... ابن أبي وقاص وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسحور ثم قال فإن لم يكن أ... لأحدكم ماذا رغبوا بهذا المعنى فليجرع أو فليشرب جرعة من ماء ما عندك رغبة عليك أن تشرب ماء وماذا تتقرب بهذه العبادة إلى الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم سماه مباركا قال هلموا إلى الغداء المبارك والتمر يا إخوان أيضا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في السحور نعم السحور التمر فالتمر كما قيل فاكهه وغذاء ودواء نعم السحور التمر ويستحب تاخيره وهذا امر مجمع عليه اي قبل طلوع الفجر فمن الناس من يتصحر قبل طلوع الفجر بساعتين وبثلاث بثلاث ساعات ففي الغالب على هؤلاء انهم ينامون عن صلاه الفجر فأنصح نفسي وإخواني أن نعمل بالسنة وأن نؤخر صحورنا إلى قبيل طلوع الفجر بنصف ساعة بثلث ساعة بربع ساعة فقد سئل أو سأل أنس زيد بن ثابت كم بين صحور النبي صلى الله عليه وسلم والاذان قال قدر قراءة خمسين آية قدر قراءة خمسين آية ولبه لا شيء كما يقوله الشيخ العثمير رحمه الله من الناس من يضيق على نفسه اي يتاخر بالصحور الى قبيل الاذان او قبيل طلوع الفجر بخمس دقائق فتراه ياكل بسرعه ويشرب بسرعه فيقول الشيخ هذا ليس من السنه في شيء لا تقدم بربع ساعه بثلث ساعه فلا يطلع الفجر ولا يؤذن المؤذن والا وانت على استعداد قد تهيأت وقد شربت وأكلت وتسحرت فنبه على هذا الشيخ العتيمين رحمة الله عليه من الناس ربما يبقى على طلوع الفجر خمس دقائق يقول هاتف صحور لا ربما لا انت في صحورك ولا تطمئن في أكلك فالإنسان عليه الا يضيق على نفسه بل يقول الشيخ لا يأتي طلوع الفجر إلا وهو مستعد إلا وهو مستعد، بارك الله فيكم لماذا لاداء بارك الله فيكم لل... للإمساك. أما ما ينشر الآن في بعض المنشورات من وقت الإمساك هكذا يقولون اليوم مثلا السبت وقت الإمساك وقت الفجر وينصون على وقت الإمساك، فهذا بدعة من البداعي ما أنزل الله بها من سلطان، وقد أشار إلى هذا الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح قال وهناك بدعة في بلاد مصر وهي إذا جاء قبل طلوع الفجر يطفئون الاسرجه أو يشغلون الاسرجه الآن ما أذكر فقال وهذه بدعة من البدع لأن الله يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال ولهذا صلى الله عليه قال ولهذا كثرت فيهم البدع أو كثر فيهم الشر وقل فيهم الخير بسبب بعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب بعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكتفي بهذا القدر واسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم الى كل خير وأن يجعلنا مباركين أينما كنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما جهلناه أسأل الله جل وعلا أن يكون هذا المجلس حجة لنا لا علينا وأن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يصلح, أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في هذا الشهر الكريم فالذي أذكر به نفسي وإخواني أن نحرص على الخير تفقه في الدين وعلى التعلم ومذاكره كتب العلماء في أحكام الصيام وفتاوى أهل العلم في نصح الناس وفي الأخذ بأيديهم خاصة من عوام الناس فالحمد لله أن عامة اهل السنة هم يقبلون والعامه يقبلون على هذه الدعوة المباركة لأنها دعوة حق وهم أهل فطرة فيقبلونها بخلاف الدعوات الأخرى من تحزب وتكفير وإلى غير ذلك من الدعوات التي تتستر باسم السلفية فقد رفضها الناس ووقف الناس على حقائقها المشؤومة لأنها أثمرت ويلات في هذا البلد أما هذه الدعوة دعوة الأنبياء عليهم الصلاه والسلام دعوة رحمة وخير للحاكم والمحكوم وللذكر والأنثى وللحاضر والباد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فأصبروا على العوام وعلموهم وخذوا بأيديهم فكما يقول شيخنا مقبل رحمة الله عليه هم رأس مال دعوتنا هم رأس مال دعوتنا وعلينا أن نحرس على الخير قال عليه الصلاة والسلام من يتحر الخير يعطه ومن يوقى الشر يوقى فرتب نفسك في هذا الشهر ورتب أعمالك ورتب أمورك وحرس على الخير ونبه على أمر ما ألا وهو أمر الكرة هذه الكرة التي شغلت كثيرا من الناس بل وأقول شغلت إخواننا أو بعض إخواننا السلفيين وربما يحتجون ببعض الفتاوى المرجوحة إن وجدت والله أعلم فنقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى فأنتم قدوه للناس نحن نريد أن ناخذ الناس من هذا البلاء الذي تعلقت به قلوبهم وربما كان سببا في صدودهم عن الخير وفي تعلقهم بهؤلاء الكفر من هؤلاء اللاعبين وغيرهم فإذا رأوكم وأنتم على خير واستقامة أمام الشاشات فماذا يقول مدام أصبحت أنت أصبحت العياد بالله قدوة لهم في هذا البلاء فننصح الإخوة أن يتقوا الله ومن ابتلي بهذا فليدعوا الله فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وقال تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني اهدكم إذا ابتليت فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يقطع قلبك عن هذا الأمر الرجل الذي كان يحب الزنا ولما أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاب ذو صبوة وحب لهذه الفتنة فقال ترضاه لأمك ترضاه لأختك فدعا لهم السلم فذهب عنه ما يجد وكان الزنا أبغض, إلى أبغض شيء إلى قلبه فالإنسان يبتع اخوان عن مثل هذه الأمور وننصح مع البعد عنها البعد عن مواطنها وبؤارها والله إذا ابتعدت وابتعت لله أبدلك الله خيرا منها انشراحا في صدرك واطمئنانا في قلبك وسرورا في هذه النفس فاسال الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم إلى كل خير نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم هذه الأسئلة هات بين يدي ما رأيك عفنا بيمينك الله يحفظك سامحنا. الله يعطيك العافية وفقك الله من أفضل لطالب العلم في رمضان يتفرغ لقراءة القرآن أو يقسم وقته يكثر من قراءة القرآن كما كان عليه هذه السلف ولا يترك مذاكرة العلم فحياة العلم مذاكرته كما قال ابن مسعود ولكن يغلب جانب القرآن وينظر أيضا إلى معاني هذا الكتاب وإلى تفسير أهل العلم والله تعالى أعلى وأعلم يقول لدي قطعة أرض اشتريتها منذ فترة وب... طيب بنية أن أسكن فيها ومن ثم تغيرت نيتي في بيعها يجب أن أزكي عليها إذا تغيرت النية فعليك أن تحسب من يوم تغير النية من يوم تغير النية فيوم تغير النية تقيده في الشهر الفلان تغيرت النية ونويت أن تبيعها فإذا حال عليها الحول من يوم تغير نيتك وكان سعرها في السوق كما تعلمون في وقت وجوب زكاتها بلغ النصاب وهذا هو الغالب, في الغالب كما تعلمون فعليه أن يؤدي الزكاة بعد حلول الحول من تغير هذه النية قلت الشهر الكريم هل يجوز تسمية رمضان بالكريم أفيدونا أنا ما عندي شيء إخوة انا سمعت مثل هذا الكلام لكن ما وقفت على الطلاع القاصر والقليل بكلام من أهل العلم فمن عنده فائدة فليفدنا في أنه لا يشرع وصف هذا الشهر بالكريم وجزاه الله غيرا يكتبها في ورقة من أجل أن نستفيد جميعا ما حكم اطاله الشعر للرجال وهل هذا في هذا سنة تعلمون أن اطاله الشعر من سنن العادات فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعره إلى منكبيه وإلى اذنيه صلوات الله والسلام عليك ما جاءت في ذلك الاحاديث الصحيحة الصريحة لكن مع معاراهات العرف في ذلك فتعلمون أن العرب من عاداتهم كانوا يطيلون شعورهم فمع مراعاه العرف في ذلك فإذا كان العرف لا يرى هذه الأمور بل يراها ربما من خوارم الأمور المرؤة فتترك وأقول ربما صار تطويل إطالة الشعر اليوم شعارا لأهل التكفير والتفجير كما تعلمون فصاروا يطيلون شعورهم والله تعالى أعلى وأعلم ما حكم إعداد وليمة في شهر رمضان يسمونها قصعة الموتى من الناس في أواخر رمضان خاصة يقوم بإعداد هذه الوليمة ويأتي بهذه الأواني إلى المسجد من أجل أن يأكل منها الناس فنقول لهؤلاء مثل هذا الفعل لا يشرع وإن كان هناك أصل وهو إطعام الطعام والصدقه على نية الميت جائزة بارك الله فيكم ولا حرج في ذلك لكن الاتيان بها إلى المسجد قد يأكل منها الغني ويأكل منها بارك الله فيكم من ليس طيب من ليس بارك الله فيكم أهل الصدقة فنقول الأفضل والأحسن إذا أردت أن تتصدق على ميتك أن تأخذ هذا المبلغ مثلا مئة دينار مئة وخمسين دينار مئتين دينار تذهب بها إلى أسرة فقيرة إما أن تكرمهم بحاجيات رمضان أو تكرمهم مثلا بحاجيات العيد فهذا أنفع والله تعالى أعلى وأعلم هنا يقول الشيخ أبو حديث حفظه الله سئل العلامة العثيمين عن قولهم رمضان كريم قال غير صحيحه وإنما يقال رمضان مبارك وما أشبه ذلك لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريما وإنما الله تعالى هو الذي وضع فيه الفضل وجعله شهرا فاضلا وقت لاداء ركن من أركان الإسلام وقال الشيخ ربيع حفظه الله والواجب طيب جزاك الله خيرا ايضا احد الاخوه يقول افتى بجواز الشهر الكريم كل من شيخ الإسلام ابن محمد عبد الوهاب والعلامه السعدي والعلامة ابن باز واللجنه الدائمه والشيخ عرفات محمد مقال في هذا الشان في شبكه سحاب طيب فائدة جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وكما تعلمون هذه أقوال العلماء لكن العبره بالدليل يا إخوة وبمن معه الدليل ونسال الله سبحانه وتعالى أن يرحم علماءنا وأن يبارك فيهم جزاك الله من خير وبارك الله فيكم على هذه الفائدة ما حكم المآثم في المساجد وإعداد الطعام مع ذكر شيء من التفصيل إقامة المآثم في المساجد لم يكن على هذه الصحابة والتابعين والآن أصبحت هناك أمور يقوم بها بعض الناس منها أنهم يجعلون المسجد أو بدروم المسجد وهذا رأيته في بعض المناطق يجعلونه مكان للطبخ وأيضا مرافق المسجد مكان للعزاء وتعلمون أن في مثل هذه الأحوال تجد المتحدث يتحدث بالغيبة والنميمة وربما بالكلام الفاحش والمدخن يدخن في بيوت الله سبحانه وتعالى في بيوت الله جل وعلا ومن الناس من يبني مكان مخصص للمناسبات يقول لآل فلان أو لقبيلة فلان أو لغير ذلك فهذا الأمر خاصة بالنسبة للعزاء في قامته في مثل هذه المساجد لا يشرع ولا يجوز فننصح الناس أن يبتعدوا فمن بتليه بمثل هذا بموت قريب أو صاحب فلا بأس أن يعزى كما افتى بذلك الشيخ بن باز الشيخ العثيمي وكذلك الشيخ صالح الشيخ والشيخ محمد بازمون أن يؤتى له في بيتي وأن يعزى ولكن ما يقام الآن من مخيمات وكراسي واجتماع مع الأكل والشرب فقد قال جرير بن عبد الله كنا نعد الجلوس والأكل عند أهل الميت من النياحة لا تلباس أن يجلس بيتي من باب أن يسر على الناس حتى لا يبحث عنك كما قال الشيخ صالح ويأتي وخمس دقائق سبع دقائق عشر دقائق يسلمون عليه ويعزونه ويصبرونه ثم يذهبون لا حرج في هذا أما الأكل والشرب والمعافسة والجلوس فوالله أنك تمر على بعض على بعض بارك الله فيكم لا أتراح تدري أما تدري هل هي أتراح أم افراح ما تدري هل هي أفراح أم أتراح فأنصح نفسي وإخواني بالبعد عن مثل هذه الأمور وايضا بتنزيه بيوت الله جل وعلا عن بارك الله فيكم في, في عن مثل هذه الأمور نكتفي بهذا القدر وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونسأل الله جل وعلا ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى